ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميتاقهم فنتو حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبوضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 أخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدهم إلى طرط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فما يملك من الله شيئا إن أراد أي يهلك المسيح ابن إن أراد أي يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا